بوك تو بيست و چهار اربع وعشرون. وعشرون. قرار ملاقات المواعيد المواعيد بأتوبوس نرسيدي هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة هل قد فاتك الباس؟ من نيم ساعت منتظر تو بودم لقد انتظرتك للتو نصف ساعة لقد انتظرتك نصف ساعة تلفون همراه بخودت نداري ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ دفعه دیگر وقت شناس باش. کن دقیقا فی المرة القادمة كن دقیقا فی المرة القادمه دفعهٔ دیگر با تاکسی بیا خذ سیارة اجره فی المرة القادمة خذ سیارة اجره فی المرة القادمه دفعهٔ دیگر یک چتر با خودت بیاور خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. فاردا تأتيل حسناً. غداً عندي عطلة. غداً عندي عطلة. ميخا هي فاردا قراري بجذريم. هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ متأسفاً، من فردا وقت نادرا. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. إن آخر هفته برنامج إداري. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل؟ قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ يا این با قرار ملاقات داری؟ او قد صرت متواعدا؟ او قد صرت متواعدا؟ من پیشنهاد میکنم آخر هفته هم دیگر را ببینیم اقترحوا ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع. ميخواهی به پكنیك برويم هل نقوم بنزهة هل نقوم بنزهة ميخواهی به ساحل دریا برويم هل نسافر إلى الشاطئ هل نسافر إلى الشاطئ ميخواهی به کوه برويم هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ من درب اداره دمبلت مئا أيام. سأأخذك من المكتب. سأأخذك من المكتب. من درب خانة دمبلت مئا أيام. سأأخذك من المنزل. سأأخذك من المنزل. من جلو ایستگاه اتوبوس دنبالت می آیم سأخذك من محطة الباسات الحافلات سأخذك من محطة الباسات